و أ ش ه د أ ن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ف أ ه ل ا وسهلا ومرحبا بكم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي نبث لكم من هنا من ط ي ب ة ا ل ط ي ب ة م د ي ن ة النبي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وموضوع هذا الدرس شرح موجز ب ر س ا ل ة ق ي م ة كتبها شيخ ا ل إ س ل ا م ا ل إ م ا م المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه ا ل ر س ا ل ة هي المسمات ب كشف الشبهات و نحن في هذا اليوم حفظكم الله تعالى و رعاكم س أ ذ ك ر لكم بعض المقدمات ا ل ه ا م ة حول هذه ا ل ر س ا ل ة أ و ل ا اسم هذه ا ل ر س ا ل ة المشهور المتداول بين طلاب العلم أ ن هذه ا ل ر س ا ل ة اسمها كما سمعتم كشف الشبهات ولكن وجد في بعض مخطوطات هذه ا ل ر س ا ل ة أ س م ا ء أ خ ر ى فمن ذلك كشف الشبهات واضحاض الضلالات هذا الاسم الثاني الاسم ا ل أ و ل كشف الشبهات هكذا الاسم الثاني كشف الشبهات و إ ض ح ا ب الضلالات الاسم الثالث كشف شبه المرتاب كشف شبه المرتاب الاسم الرابع كشف الشبه وكما تلاحظون حفظكم الله اتفقت ل ل ه ا هذه ا ل أ س م ا ء كلها على ك ل م ة كشف ش ب ه و ازالت بعضها إ ض ح ا ء الضلالات أ م ا موضوع الكتاب حفظكم الله فهذه ا ل ر س ا ل ة في ا ل ح ق ي ق ة تعد ز ب د ة في كثير من كتابات الشيخ محمد رحمه الله تعالى في توحيد ا ل أ ل و ه ي ة و ر د على المخالفين فقد ضمنها رحمه الله تعالى خ ل ا ص ة لجميع شبه المخالفين في باب توحيد ا ل أ ل و ه ي ة مع ردود م ؤ ص ل ة ش ر ع ي ة م خ ت ص ر ة لا يستغني عنها طالب العلم بعد الله عز و جل ل أ ن ه ا تلخص له شبه القوم و تلخص له كذلك ط ر ي ق ة الرد ب د أ المصنف رحمه الله هذه ا ل ر س ا ل ة ببيان ح ق ي ق ة التوحيد الذي أ ر س ل ت به الرسل و أ ن ز ل ت من أ ج ل ه الكتب أ ل ا وهو توحيد ا ل أ ل و ه ي ة ثم بين رحمه الله ب إ ي ج ا ز نقيضه و هو ش ر ك بالله عز و جل و ذكر أ م ث ل ة لذلك الشرك الذي ينقض هذا التوحيد ثم ذكر حفظكم الله تعالى أ ش ه ر الشبه التي تعلق بها هؤلاء القوم و أ ن ا أ ذ ك ر ه ا لكم هنا ا ل آ ن م خ ت ص ر ة من أ ج ل حفظكم الله أ ن نذاكرها دائما و أ ن نبني عليها الشرح في الدروس ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله تعالى ذكر رحمه الله تعالى قرابه خمس ع ش ر ة ش ب ه ة كم ش ب ه ة ذكر ق ر ا ب ة خمس ع ش ر ة ش ب ه ة إ ذ ا أ ف ر د ن ا كل ش ب ه ة عن نظائرها و إ ذ ا جمعنا ا ل ش ب ه ة بعضها إ ل ى بعض يقل هذا العدد قطعا يقل جدا لكن إ ذ ا أ ف ر د ن ا الشبهه عن نظيرتها على كل ش ب ه ة عن نظيرتها و أ خ ت ه ا تحصل من هذا قرابه خمس ع ش ر ة شبهه اذكرها لكم ا ل آ ن فقيدوها حفظكم الله تعالى و رعاكم ا ل ش ب ه ة ا ل أ و ل ى قولهم نحن لا نعبد الصالحين و لكننا نتخذهم شفعاء و وسائط ل أ ن ن ا أ ن ا س مذنبون و هؤلاء لهم م ك ا ن ة عند الله جواب هذه ش ب ه مختصرا هذا عين كلام المشركين الذي أ ن ك ر ه الله عليه في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم إ ل ا ل ي ق ر ب و ن إ ل ى الله ز ل ف ا إ ن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار هذه ا ل ش ب ه ة ا ل أ و ل ى م خ ت ص ر ة و جوابها مختصر و سياتي تفصيل هذا في ش ر ح إ ن شاء الله تعالى ا ل ش ب ه ة ا ل ث ا ن ي ة قولهم إ ن ا ل آ ي ا ت جاءت في قوم يعبدون ا ل أ ص ن ا م و نحن لا نعبدها بل نعبد الصالحين فكيف تجعلون الصالحين كالاصنام و ا ل أ و ث ا ن ش ب ه ة م ش ه و ر ة م ع ل و م ة و جواب هذه ش ب ه ه من وجهين الوجه ا ل أ و ل أ ن من المشركين ا ل أ و ل ي ن من عبد الصالحين و أ ن ك ر الله عبادتهم أ ن من المشركين ا ل أ و ل ي ن من عبد الصالحين و أ ن ك ر الله عبادتهم في مثل قوله تعالى وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا س و ا ع ولا يغوث ويعوقى نسرا الوجه الثاني أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم قاتل جميع المشركين على اختلاف معبوداتهم قاتل من عبد عيسى عليه السلام و قاتل من عبد عزيرا عليه السلام ان كان نبيا و قاتل من عبد اللات و ا ل ع ز ة و هم ن ا س صالحون و قاتل من عبد ا ل أ و ث ا ن و الشجر و الحجر كل من عبد غير الله عز و جل قاتله النبي صلى الله عليه و سلم و لم يميز بين من عبد ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل م ل ا ئ ك ة و بين من عبد الشجر و الحجر إ ذ ن ش ب ه ا باطله الشبهه ا ل ث ا ل ث ة قولهم إ ن الكفار يعبدون معبوداتهم لذاتها و يعتقدون أ ن ه ا تنفع و تضر من دون الله عز و جل و نحن لا نعبدها إ ل ا ل ل ش ف ا ع ة فقط و طلب ا ل ق ر ب من الله و جواب هذه الشبهه قوله تعالى ما نعبدهم إ ل ا ليقربونا الى الله ز ل ف ا أ ن هذا عين اعتقاد المشركين كما مر معنا ا ل ش ب ه ة الرابعه قولهم, قولهم نحن لا نعبد إ ل ا الله و لكن التجاءنا للصالحين ليس ع ب ا د ة قولهم نحن لا نعبد إ ل ا الله و لكن التجاءنا لهم للصالحين ليس ب ع ب ا د ة و جواب هذه ا ل ش ب ه بيان معنى الدعاء في ا ل ل غ ة و ا ل ا س ت ل ا ح و بيان ك ا ن و ا معنى الالتجاء الى الصالحين الشبه الخامسه قولهم إ ن إ ن ك ا ر ك م علينا الاستشفاء بالنبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يدل على أ ن ك م تنكرون شفاعته صلى الله عليه و سلم يدل على انكم تنكرون شفاعته ص ل الله عليه و سلم و جواب هذا س ي أ ت ي مفصلا من أ ن ا ل ش ف ا ع ة منها ما هي ثابته له و سلم خاص به و منها م ن الصالحين و منها ما هي م ن ف ي ة عنه و ع ى غيره صلى الله عليه و سلم كما سياتي تفصيل هذا إ ن شاء الله تعالى ا ل ش ب ه ة ا ل س ا د س ة قولهم إ ن الله سبحانه و تعالى أ ع ط ى نبينا محمدا صلى الله عليه و آ ل ه و سلم ا ل ش ف ا ع ة فنحن ن س أ ل ا ل ش ف ا ع ة م م ا يملكها و جواب هذا أ ن الله عز و جل أ ع ل م فهو أ ع ط ا ه ا ل ش ف ا ع ة و منعك أ ن ت س أ ل ه إ ي ا ه ا في الدنيا و النبي صلى الله عليه و سلم انما يملكه يوم ا ل ق ي ا م ة بشروطها ا ل م ع ل و م ة كما سياتي تفصيل هذا ه إ ن شاء الله تعالى ا ل ش ب ه ة ا ل س ا ب ع ة قولهم إ ن التجاءنا للصالحين ليس بشرك و جواب هذه ش ب ه ببيان ح ق ي ق ة الشرك المخرج من ا ل م ل ة و أ د ل ة ذلك من الكتاب و ا ل س ن ة ا ل ش ب ه ا ل ث ا م ن ة قولهم إ ن الشرك ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م و نحن لا نعبد ا ل أ ص ن ا م إ ذ ن ا ل ش ب ه ا ل ث ا م ن ة قولهم إ ن الشرك عباده ا ل أ ص ن ا م و نحن لا نعبد ا ل أ ص ن ا م و جواب هذه الشبهه ببيان ح ق ي ق ة ا ل ع ب ا د ة و أ ن من صرفها لغير الله فقد أ ش ر ك كما قال تعالى فلا تدع و مع الله أ ح د ا الشبهه ا ل ت ا س ع ة قولهم إ ن المشركين على عهد النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم إ ن م ا كفروا ل أ ن ه م جعلوا المعبودات اولادا لله تعالى و نحن لا نقول هذا الشبه التاسع قول ان المشركين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا كفروا ل أ ن ه م جعلوا المعبودات أ و ل ا د ا لله تعالى ونحن لا نقول هذا وجوابها أ ن هذا غير صحيح ف إ ن من المشركين من م ادعى هذا ومنهم من لم يدع ي هذا و لم يفرق الله سبحانه و تعالى بينهم في الحكم و قاتلهم النبي صلى الله عليه و سلم جميعا ا ل ش ب ه ة ا ل ع ا ش ر ة قولهم إ ن ن ا نعظم أ و ل ي ا ء الله سبحانه و تعالى بدعائهم و التبرك بهم ل أ ن الله قال على إ ن أ و ل ي ا ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وجواب هذه ا ل ش ب ه بيان ح ق ي ق ة ا ل و ل ا ي ة ومن هو الولي والفرقان بين أ و ل ي ا ء الرحمن و أ و ل ي ا ء الشيطان و حق أ و ل ي ا ء الله عز و جل على المسلمين و إ ذ ا كنا لا نجيز دعاء ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل أ ن ب ي ا ء فمن باب أ و ل ي ا ء لا نجيز دعاء ا ل أ و ل ي ا ء الشبهه ا ل ح ا د ي ة عشر قولهم إ ن المشركين ا ل أ و ا ئ ل لم يشهدوا الشهادتين ولا يصلون ولا يصومون و ينكرون البعث و نحن نقر بكل ما سبق فكيف تجعلوننا مثلهم و الجواب على هذا أ ن أ ئ م ة المذاهب ا ل أ ر ب ع ه رحمه الله تعالى ا ا ل ل س م عليكم <تكلم> عليكم السلام و ر ح م ة الله ناقل س ي ا الحادي شيخ نحن عند عشر فتجمعوا على ان المسلم قد يخرج من المسلمين او جاكا لوزاره وجاهدات وابعد وسيماتي او جاهدت وجاهدت ل وما هو يمكنه عبدالله ع كتبت لذا ل فهي ن مدير المسلم ا ا ً فان من شهد ان لا اله الا الله رجله التي بحقها وسيترسل عليه الشهوات الشهره الثانيه عشر قولهم و ان بني اسرائيل الذين قالوا لموسى اجعل لنا إ ل ه ا كما لهم آ ل ا ت لم يكفروا وكذلك ا ل ص ح ا ب ة الذين قالوا اجعل لنا ذات ا و ا ط لم يكفروا فالجواب لا ع م هم لم يفعلوا لم يتخذوا الاسره الها من دون الله عز وجل ولم ي ت خ ذ ا ل ص ح ا ب ة رضي ا ل ل ه ش ج ر ة يتبركون بها ولو فعلوا كفروا كما ا ت ف ر و ا بني س ر ا ئ ي ل اتخاذهم اجلا وكفرهم الله عز وجل ما امر ب أ ن يعيدوا اسرائيل وما يجوزوا به سبحانه وتعالى وسيتم صلهم ان شاء الله ا ل ش ه و ا ل ث ا ل ث عشر قولهم إ ن النصوص قد دلت على عدم جواز قتل من قال لا إ ل ه إ ل ا الله وجواب هذه الشبهه قصدهم بهذا ودليل على اسلامه وايمانه والله سبقته لا يجوز إ ل ا إ ذ ا أ ت ى بناقض أ و قتل نفسا ً بغير نفس أ و زنا ً بعد إ ح ص ا ن كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم في قوله لا يحل دم امري المسلم من الشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لابعث ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتالك لدينه المفارق ل ل ج م ا ع ة فهذه النصوص الشرعيه ا ل ظ ا ه ر ة تخصص ذاك العموم بعصمه جميع المسلم وهذا هو سبب الحوال بين ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وبين م ك ف ر ه ا في قتال بعض أ ن و ا ع المرتدين الشهره ا ل ر ا ب ع ة عشر ا س ت د ل ا ل ه بحديث ا ل ش ف ا ع ة ولان المسلمين يوم ا ل ق ي ا م ة ط ل ب و ن ا ش ف ا ع ة من النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فلماذا ت م ن ع و طلب ا ل ش ف ا ع ة منه الان وجواب هذه ا ل ش ب ه نقول هذا طلب شفاعه حي حاضر قادر ا ل ش ب ع ة ه م ا ل ق ا م ة ش ن ط ل ب ش ف ا ع ة حي الحاضر قادر أ م ا ا ل آ ن ف و ص ه الميت إ ن ك ميت, ميت وانه ميتون ولا يدو ان ن س أ ل و ا ل ش ف ا ع ة من دون الله عزيز والله عزيز والله عز وجل صلى ا ل ل ه عز وجل ا ل ح ي ا ل ح ا ض ر وقال س ب ح ا ن ه الشهوه ا ل ا خ ي ر ة ا ل خ ا م س ة عشر استدلالهم ف ق ص ة إ ب ر ا ه ي م مع جبريل لما عرض عليه أ ن يعينه وان يغيثه لما ع ر ا قومه احراقه بالنار فعرض له جبريل بقوله ان اردت ان اعينك عن زكاه وجهاه ا ل ق ص ة لا تثبت أ ص ل ا ا ل ث ا ن ي ة أ ن ا ل ا س ت غ ا ث ة ج ا ئ ز ة من الحي الحاضر القادر و إ ن م ا نحن في صدد كلامنا عن الاستغاث ة ب ا ل أ م و ا ت هذه حملكم الله تعالى ملخصات هذه ا ل ش ب ه التي بنى شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى رسالته عليها و ص ل ا ت بحول الله تعالى تفصيل هذه ش ب ه بقي ان ابين لكم ح ب ظ ك م الله ان العلماء رحمه الله تعالى قد اعتنوا بهذه الرساله ع ن ا ي ة ع ظ ي م ة جدا تعليقا وشرحا ونظما ما يدل على اهميتها فلا أ ع ر ف ح ب ظ ك م الله ع ا ل م من العلماء المتاخرين بعد دعوه الشيخ محمد بن عبد الله رحمه ا إ ل ا قد اعتنى بهذه ا ل ر س ا ل ة فبعضهم علق عليها بعض ع ل ي ق ا ت وبعضهم شرحها شرحات طيبه وبعضهم لادات ا ل أ ش ر ف ه وبعضهم نظمها وما يدل على ا ه م ي ة هذه الرساله ح ل ل ه تعالى يعني الطلاب لذلك طبع طبعات كثيره قرابه ط ع ا عشرين طبعه لكل طبعه م ح ق ق حققها ولكل طبعه دار وافضل طبعه م طبعه هذه ا ل ر س ا ل ة حفظكم الله تعالى ومعاكم, ومعاكم قديمه ا ل ح ج ر ي ة ولنا مخطوطات كذلك ك ث ي ر ة جدا ا ت ن ا بها العلماء المحققون. هذه م ق د م ة حجمكم الله بين هذه ا ل ر س ا ل ة التي سلمتم ان شاء الله شرحها في ا ل أ س ب و ع القادم ا العزوز والسعادة العليا الله وعلا أعوال الصالح كالله الله نبينا الحمد العالمين ء وجل وعلم وصل وسلم على محمد وعلى آل لله أعزوه عز وصعبه جمعين محمد محنى رب جزاكم الله خ ي ر ن يا شيخ حفيدكم الله على هذه الكلمه ة الطيبة أسئلة يا شيخ ما خارج الدرس أحد يسأل شيخ ونقرأت سمحك الطيبه ب ا ما سمحت السؤال, السؤال. أحد عمار ع م س أ ل الماء إلى الديارة أهله عن من ز ا ئ زيادة <تصفيق> سؤال يا شيخ احد عمال المطعم ي س أ ل عن المال الذي يعطونه له الزبائن ز ي ا د ة عن ثمن الوجبه نعم, نعم يا شيخ يا بارك الله فيك يقول خ ي السائل الثاني هل يجوز شراء مؤلفات لعلماء معروفين لكن أ ح ي ا ن ا يكون التحقيق أو الجمع او ل ج م ع أ ا ل ت ر ت ي ب لمجهولين أ و لمكاتب الطبع فما حكم هذا الشراء هذا يمنع المصرحة والرفسدة يمنع إ ن ك ن ت م ح ت ا ج ا ك من ي ه ذ ا ا ل ك ت ا ب و ل ا ك من ي ك من ه و ل ا ت س ت ط ي ع ش ر ا ء غ ي ر ه أ و ل ا ك ي و ن ه غ ي ر ه ف ل ا بأس م ع ا ل من ا ك من هناك م ه إ ن ك ن هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من ا ك من هناك من هناك م ا ك من هناك من هناك م ا ك م ا ك من ه ن ا من هناك م ح هناك من ك من هناك من هناك ا ل من ا ل م ا ك م ا ك م أ ح د إ خ و ه يعمل في بناء م د ر س ة م خ ت ل ط ة ما حكم هذا ه العمل في بناء الجدور يعني؟ بناء يعني الجدور نعم الجدور الله أرعاك غيرها فيها وفيها ما كانت مختلطة فليست عظل لو مدرسة حيث أنك قد أقصر السؤال الرابع يا شيخ هل هناك بين التولي... فرق بين التولي والموالاه ت لا بعض العلماء بعض فرق بينهما. وبعض يرى بينهما التولي مصانحته ومداواته محبة من الكفار وأما الموالات وبعض أن لجي بارك الدنيا شيخ أ ح س ن الله إ ل ي ك م السلام عليكم و ع ل ي السلام ورحمه الله وبركاته